ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بِرَبِّهِمْ عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور فَكَادُ تمََزُ مِنَ اليضِ كُمَا أُنْقِيَ فيِيهَا فَوْوجُ سَأَلَهُم خَزَنَتُهاَا أَلمم يأتِكُمْ نذير قالوا بَل قدَ جَاءأَنا نَذير فَكَذذَ بِنَا وَقُلنا مَا نَزَّل اللهَّهُ مِن شيءَيئ إن أنأَنْنتُم إِللاا فيِي ضَلَِب.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 وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو جَعَلَ جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء